بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فَإِنَّهُ آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم وثيقة الدين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 والله بما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم على اعمالكم وهذه الايه تتميم للمعنى السابق لأن الانسان قد يكون على سفر ولا يتوفر الكاتب ولا الشهيد فشرعت المراهنه وتامل أن ربنا جل جلاله لما ذكر قال وليتقي الله ربه يعني الإنسان عليه أن يجعل تقوى الله في كل عمل يقوم به قال ولا تكتم الشهادة من كان شهيدا وجب عليه أن يود الشهادة ثم جاء التحذير بمن يكتم الحق او يكتم الشهادة قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وتأمل فإنه آثم قلبه ليعلم الإنسان أنه لا بد أن يجعل قلبه دائما مع محاب الله.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 والله على كل شيء قدير. أيها الأخوة هذه الآية عظيمه وتأمل كيف أنها قد جاءت في ختام هذه السورة وبعد ذكر أمر الدين وبعد ذكر أمر الحقوق. وأنك إذا أردت الدنيا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الدنيا وهو الذي بيده الخسائن وهو الذي إليه منتهى كل شيء. لله ما في السماوات وما في الأرض نعم يا الكريم لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا وتدبيرا فإذا أردت شيئا منها حطام الدنيا فاطلبه من الله تعالى بطاعه الله تعالى ثم ذكر ربنا أمرا عظيما قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ما تظهره تحاسب عليه وما تبطنه من اعمال قلبيه الخير لك خيره ودون ذلك عليك وزره ولكن ربنا جل جلاله لا يؤاخذ الجميع على حسابنا قال فيغفر لمن يشاء فربنا جل جلاله بيده كل شيء ويعذب من يشاء يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء المغفر له والله على كل شيء قدير يعني ما قال ويعذب من يشاء وذكرت الأسماء التي فيها العذاب أو المغفرة والله على كل شيء قدير في مغفرة من يستحق المغفرة وتعذيب من يستحق العذاب ثم قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 وجميع رسله الذين أرسلهم آمنوا بهم قائلين لا نفرق بين أحد من رسل الله وقالوا سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه واطعنا بفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه ونسألك أن تغفر لنا يا ربنا فان مرجعنا إليك وحدك في كل شؤوننا إذن هذه آية عظيمة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه فالإيمان أيها الإخوة يعظمه المرء في قلبه وفي جوارحه وفي جميع أموره والمؤمنون ويسير الإنسان على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع المر أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ الهدي النبوي والسيره النبويه والأحاديث الصحيحة كل آمن بالله الإيمان بالله ربا وملائكته الإيمان بالملائكة وكتبه نؤمن بالكتب التي انزلها الله تعالى ورسله الذي أرسلهم الله تعالى لعباده مبلغين رسالاته لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا فالإنسان يستمع إلى الوحي ويطيع ربه غفرانك رب الانسان يطلب من الله المكفر للإنسان مهما عمل لا يستطيع أن يؤدي الأمر مئة بالمئة والإنسان لا بد أن يكون له من قصور وإليك المصير دائما الإنسان يعمل لأن المصير إلى الله وأن الرجوع إلى الله وأن كل شيء صائر إلى الله تعالى فيعمل الإنسان لاجل النجاة بين يدي الله تعالى لذا أن تقف في الصلاة لأنك تتقف بين يدي الله وبوقوفك بالصلاة يذكرك الوقوف بين يدي الله ثم قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا أسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق من الأعمال لأن دين الله نبني على اليسر فلا مشقة فيه فمن كسب خيرا فله ثواب ما عمل ولا ينقص منه شيء ومن كسب شرا فعليه جزاء ما اكتسب من ذنبه ولا يحمله عنه غيره وقال الرسول والمؤمنون ربنا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 أنت ولينا وناصرنا فانصرنا على القوم الكافر تأمل أخي الكريم أن هذه الآية والآية التي قبلها يقرأهما المؤمن في كل ليلة لأن من قرأهما في ليلة كفتاه أي كفتاه جميع الشرور وتأمل أن الإنسان لا يفعل ما فوق طاقته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا من رحمة الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فالنفس اذا كسبت الأعمال الصالحه لها وإذا وقعت الخطايا عليها ما اكتسبت ثم علمنا ربنا أن نتضرع إلى ربنا ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا إذا نسي الإنسان أو أخطأ الإنسان غير عمد فيسأل ربه المعافاة ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا هذه الشريعه جاءت اخف الشرائع فنحمد الله على التيسير في هذه الشريعة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به الانسان تمر عليه الكروب وتمر عليه الامور فيسال ربه أن لا يحمل فوق طاقته واعفو عنا يسال المرء ربه دائما العفو واغفر لنا المسفرة وهي عدم المحاسبة على الذنب ورفع الذنب ورفع ضرر الذنب وارحمنا يستدر الإنسان رحمة ربه دواما أنت مولانا فأنت ناصرنا يا رب فانصرنا على القوم الكافرين وهذه السورة سورة البقرة جاءت لترسيخ العقيدة في أولها في وسطها في آخرها ومن ذلك البراء من الكفار من فوائد الآيات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 تقرير لأركان الإيمان وبيان لأصوله قام هذا الدين على اليسر ورفع الحرج والمشقة عن العباد فلا يكلفهم الله إلا ما يطيقون ولا يحاسبهم على ما لا يستطيعون نسأل الله رحمته اللهم ارحمنا وارحم أمة الإسلام أجمعين اللهم ارحم المسلمين في كل زمان ومكان يا أرحم الراحمين